يا نور على نور اجعل في قلبي نور اجعل في سمعي نور اجعل كلامي نور اجعل في عيني نور واحمينا